فراءة من الله ورسوله إلى الذين آهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير ماجز الله وأن الله مخزي الكافرين وعدان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحق الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن توتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير مجز الله ورشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأقيموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يشب المتبين فإذا سلخ الأشهر الشرم فاقتلوا المشركين حيث وجدهم وقذوهم وحسروهم وابعدوا لهم كل مرصد فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِذَا حَدَّثَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَآجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْبُدُونَ كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين آهتهم إلا الذين آهتهم عند المسجد الحرام فاستقاموا لهم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وعيظروا عليكم لا يغضو فيكم إلا ولادم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 فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ أَيْمَانِهِمْ وَطَانُوا فِي دِينِكُمْ بِظُلْمٍ فَقَاتِلُوهُمْ أَهِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ مُرَائُونَ أَيْمَانُهُمْ لَن يَخْلِفُوهَا يَنْتَهُونَ الا تقاتلون فوا من نقثوا ايمانهم وهم باخراج الرسول وهم بداوكم اول مره اتحشونهم فالله احد عن تحشونكم قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم ويخزي ويعنصركم عليهم ويشف صدوركم المؤمنين وَيَدْعُ غَيْرَ قُلُوبِهِمْ وَعَتَتْهُمْ وَاللَّهُ عَلَا مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَليمٌ حَكيم اَمْ حَسِبْتُمْ اَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ اللَّهِ ولا رسوله ولا المؤمنين والله خبير بما تعملون ما كان من مشركين أن يعمروا الله شاهدين على أنفسهم بالكبر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم فالدون إنما يعمر مسايد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقوام وأقام الصلاة وعاد الزكاة ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلتم شكاية الحاك وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا هاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه هو رضوان وجننات لهم فيها نعيم وعجبين فيها أبدا إن الله عنده أجر حظيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا هذا أكو إخوانكم أولياء إن اشتحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولائك هم الظالمون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 فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين لقد نصركم اللعب في مواطن كثيرة ويوم حنين إذا عجبتكم فترتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبتكم موليتم مدبرين ثم أنزل الله سفينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل, وأنزل جنودا لم ترواها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله بعد ذلك على من شاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجسون فلا يضرب المسجد إنما المشركون نجسون فلا يضرب المسجد الحرام بعد آمنه هذا وإن خفتوا على ترفسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم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 وما أمروا إلا ليعبدوا إلهاً واحداً لا إله إلا هو سبحانه عما يحيقون يريدون أن يطفئوا نور الله بأخوارهم ويعبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون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 والذين يكنزون الذهب والفقرة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم وتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزكم لأنفسكم فدوقوا ما كنتم تكنزون اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ 12 شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةُ حُرُمٍ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا, وقاتلوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً قالهم ان الله مع المستكين ان من زيادته في الكفر يضل به الذين كفروا يضل بهم الذين كفروا يحلونهم عام عاما يحلونه عاما ويفريونه عاما ويواقبوا عدة ما حرم الله ويحلون ما حرم الله زين لهم سنبع عمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا بيل لكم انفروا في شبيل الله اتاقلتم إلى الأرض أرضيت بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذلكم عذابا أليما ويستبدل قوم غيركم ولا تره شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله بذ أخرجه الذين كفروا ثاني ثانية نيل إذهما في الغار الذي يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا أنزل الله سكينة عليه وأيده بجود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم إن خفافا فافوت، قالوا جاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصلا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشرى. وَسَوَاءٌ بالله لو استطعنا لخرجنا معكم لَا يُؤْمِنُونَ والله يعلم إنهم عَلَيْهِمْ فِي الله مِنْ آيَاتِ وَلَا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي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 ولو أرادوا الخروج لأعدتوا له عده ولكن كره اللهم بآثهم فهبقهم وقيل ابعدوا مع القائدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خيالكم يبغونكم الفتنة وفيكم شمعون والله عليم بالظالمين لقد ابتغوا الفتن من قبل وقلبو لك الأمور وقلبو لك الأمور حتى جاء الحق ظهر أمر الله وهم كافرون ومنهم من يقول إذلِّ ولا تصدِّني على الفتن شقط وإن جهنم لا محيَّة بالكافرين إن تصبك حسنة تصبهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون قل إني يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا إحدى الفسعيين ونحن نتربص بكم ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذابه من عندي أو بأيدينا فتربصوا إنا مُتَرَبِّصُونَ قل أنفقوا طوعا أو كرها ليعترفوا لكم إنكم كنتم قوما تشبهون وما منعهم أن تقبل منهم فقاتوا من الله إنهم كفروا بالله وبرسوله إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم فشلاء ولا يفكرون إلا وهم كارهون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله, الله ليعذبهم بها في حياة الدنيا وتجهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون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 صيئتين الله من فضله ورسوله إن إلى الله ربي إنما الصدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها المؤلفة كلهم وبرقاب وبرقاب والغارمين وفي سبيل الله وبن سبيل فريضة من الله والله عليم حكيم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 ألم يعلموا أنه من حادث الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها خالدا فيها ذلك الكزي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون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 نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف وينهون عن ويقبضون أيديهم من الله فنسياهم إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نرجهنما خالدين فيها هي حشدهم هي حشدهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلهم كانوا أشد منكم قوتهم أكثر أموالهم أولادهم تستمتعون. فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم فاستمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وحضتم كالذين خاضوا أولئك حبثت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون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 وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أُولِياءُ بَعْضٍ يَعْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُكَرِّرِ وَيُبِينُونَ الصَّلَاةَ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ هُوَ الَّذِي الله اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها ومشاكل طيبة في جنات عدن ورزقان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلب عليهم ومهواهم جهنم وبرس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهم بما لم ينالوا وَمَا نَتَمَنَّى إِلَّا أَن يَغْنِيَهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضْلِهِ سَعَى يُؤْتِي خَيْرًا لَّهُمْ وَإِن الله يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم في الأرض مِّن نَّاصِرِينَ وَلَا مُنصِرِينَ ومنهم من آهد الله لئن آتانا من فضله لنا صدقا ولنكون من الصالحين فلما آتاهم من فضله فخلوا به وتولوهم معرضون فاعقفهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكدفون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 إن تسع فيهم سبعين مرة فلين يفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهذى يوما فاسدين فرح المخلفون بمقعدين فلا فرسول لا يكره أي يجهد بأمواله وأنفسه في سبيل الله وَكَرهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَن فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا تَمَنَّ فِرْقُ الْحَرْبِ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ مَأْوَاهُمْ أَشَدُّ سَرًّا وَلَهُمْ عَذَابٌ يُحْرِقُ فَلْيَرْهَقُوا قَتِيلًا وَلْيَسْكُتُوا قَدِيرًا جَزَاءً بِمَا فَعَلُوا بين رجع خلّاه إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبداً فقل لن تخرجوا معي أبداً ولن تقاتلوا معي أدوا إنكم رضيتون بالقعود أول مرة فقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم باسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزعق أنفسهم وهم كافرون وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَ اسْتَأْذَنَ قَوْمُهُ مِنْهُ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُنْ مَعَ الْقَاعِدِينَ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا عَلَى الْخَوَارِجِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لا يَفْقَهُونَ لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأموخهم وأولئك لهم صيارات وأولئك لهم صيارات وأولئك هم المفلحون عدن الله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. وجاء المعترون من الآراب ليؤذى لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على الضوافاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرجوا إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيلهم والله أفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا أعينهم تبيض من التمي حزنا أن لا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنون توهم أغنياء رطوب أي يكون مع الصوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل تعتذرون المؤمن لكم قد نبعنا الله من أخباركم وصير الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب الشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا قلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فارضوا عنهم إنهم رجشون أواهم جهنم جزاء لما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن قوم فاسقين الأعراب أشد كفرا ونفاقا أجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتقد ما ينفق مغرما ويتربص لكم الدوائر عليهم دائرة السوي والله سميع عليم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 نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا سالحا وآخر سيئا أعصى الله أن يتنب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتذكيهم بها وصل عليهم وصلاة كسبا لهم والله سميد عليم ألم يعلموا أن الله هو يدخل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التوراب وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادت فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله إما يعدلهم وإما يتوب عليهم والله عليم سكيم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا من حارض الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسن والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقوم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحب أن تقوم فيه هذه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن أسس ذنيانه على تقوى من الله ورضوانه خير أَم من أسس ذنيانه على شفا جرب نهار فنهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين.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 وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعهم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائفون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف وال لله نعنى المُنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشرِّتين ولو كانوا لقربا ولو كانوا لقربا بعدما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان اسْتِغْفَارُ إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدائيا فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم وما كان الله ليضل قوما بعد إبهداهم لا يبين لهم ما يتقون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 من بعد ما تار يزق قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم له بهم رأوه الرحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضابت عليهم أنفسهم وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا من جاء من الله إلا إليه وَمَتَابَ لَهُمْ لَيْتَوَنُ إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا مَا الصَّادِقِينَ مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنِ الرَّسُولِ إِلَّا أَنْ يَظْهَرُوا بَأْيَةً مِنْ رَبِّهِمْ ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمأ ولا نصب ولا محمصة في سبيل الله ولا يطعون ولا يطعون موطئا يغيظوا الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المشهدين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 ليتبقهوا بالدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلقة واعلموا أن الله مع المتقين وإذا ما أنغلت شورة فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ جَاءَتْهُ عَذَابٌ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَهُم كَافِرُونَ أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ هُمْ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُنَّ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ مَنشَرَهُ صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ وقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عاندتم حريص عليكم للمؤمنين رءوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم